بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر طال محالي وترى موقفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فالحمد لله هو